موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.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 فأما الذين سودت وجوههم أكفرت بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله